قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا يَزِيدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِلَّا ضَلَالًا وَفَسَادًا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 قَد خَذْنا مِيثَا قَبَنِي إسرائِلَ وَأَمُسَلَّ إلَيْهِم رسُلَ كُلَّمَا جَأَهُم رَسُول بِمَا ل تَمى أَنْفُسُ فَرقَن كَذذَّبُ فَرِ قَن كَذذَّبُ وَفرَر وحاسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا فتب الله عليهم ثم تب الله عليهم ثم عموا وصم كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسْنَا لا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صديقة.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 لِكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ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 تَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون